بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيتم ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توا